لآن موسوعه النابلسي ر أن و ل ي ل ا ل و ا آ م ن الاسلاميه ش ه د ب أ إ ذ قال الحواريون يا عيسى ب ن مريم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائده من السماء قال اتقوا الله اتقوا الله ان كنتم مؤمنين قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا, وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ب ن مريم اللهم ربنا انزل علينا, أنزل علينا مائده من السماء تكون لنا عيدا ل أ و ل ن ا واخرنا و آ ي ة منك وارزقنا, وارزقنا وانت خير الرازقين, وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إ ن ي منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم ف إ ن ي أ ع ذ ب ه عذابا لا أ ع ذ ب ه أ ح د ا ل ا أ ع ذ ب ه أحدا من العالمين من وإذ قال الله يا عيسى ب ن مريم أ ا ن ت قلت للناس اتخذوني أأنت للناس قلت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 ف ق موسوعه النابلسي و للعلوم ا الاسلاميه في, في ك إنك أنت ا ل غ و ما قلت لهم إ ل ا ما أ م ر ت ن ي به ان ي ع ب د و ا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا, وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد ف إ ن ه م عبادك و إ ن تغفر ل ه م فإنك أنت ا ل ع ز ز ي ف إ ن ك أنت ا ل ع ز ي ز ا ل ح ك ي م ق ا ل ا ل ل ه ه ذ ا م ي ه ا ا ل ص د م ن ص د ق ه م ق ا ل ا ل ل ه هذا ي و م ي ن ف ع ا ل ص ص ا د د ق ق ن ه م لهم ج ن ا ل ا س ل ا ل د ي ن ف ي ه ا أبدا رضي الله, رضي, الله رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات و ا ل أ ر ض و س م ا ل ي ه الاعلى الجزء ا ل ي ر ل